ويزيد الله الذين هتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا ردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لمؤتي إنما له وولدنا الطلاع الغيب أم تأخذ عند الرحمن عهدا كلا